Book 2. 31. wa A vendéglőben három. Filmatám, Fi el matám, felesha. Szeretnék egy előételt. من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقابلات. سرتنيك عشالاتات. من فضلك واحد سلطة. من فضلك واحد سلطة. سرتنيك علافشت. من فضلك واحد شوربة. من فضلك واحد شوربة szeretnék egy desszertet min fadlik elhellu min fadlek elhellua szeretnék egy fagylaltot tejszínnel min fodlik we ice má krémá min fadlik wahead icerem má kréma szeretnék gyümölcsöt واج من فضلك فواكه أو جبنة. من فضلك فواكه أو جبنة. سرتنيك. من فضلك نريد أن نفطر. من فضلك نريد أن نفطر. من فضلك نريد أن نتغذى. من فضلك نريد أن نتغذى. من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد أن نتعشى. مت كيرنك ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ لك لكوارال إش ميزال خبز حمام صامولي مع المربى والعسل خبز حمام مع المربى والعسل بري توشت كلبا الصال إش خبز توست مع, مع سجق وجبنة Hübiztos, ma szujuk, vazubna. Egy főt tojást. Bajda masloka. Bajda masloka. Egy tükör tojást. Bajda tojún. Bajda tojún. Egy rántottát. Amlet. أمليت. من فضلك واحد زبادي آخر. من فضلك واحد زبادي آخر. فضلك أيضاً ملح وفلفل. من فضلك أيضاً ملح وفلفل. Kérek még egy pohár vizet. Min fadlik, kubelyeteme in okra? Min fadlak, kubelyet ma okra.